ولماذا يحرم صوم المرأة مع العادة الشهرية أجمع الفقهاء على أمرين بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وهما عدم وجوب الصوم عليها وعدم صحته إذا صامت بل على حرمة صومها يقول الخطيب الشافعي في كتابه الإقناع قال الإمام وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه وهل وجب عليها ثم سقط أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد وجهاني فصحهما الثاني قال في البسيط وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية وقال في المجمور يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق انتهى كلام الخطيب ليس هناك دليل قولي من القرآن والسنة يحرم الصيام على المرأة عند وجود الدم فالإجماع فقط هو الدليل وحاول بعض العلماء أن يأخذ عليه دليلا من حديث الصحيحين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 ومع ذلك يجوز أن يصوم كل منهما وأن يقع صوم صحيحا، فلعل عدم وجوب الصوم على المرأة مع وجود الدم لعله تشريع سابق متعارف عليه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك ليست بوجود الجنابه، فالجنابة بغير الدم لا تمنع الصوم ولا تبطله. فلو حدثت جنابه باتصال جنسي قبل الفجر أو باحتلام ليلا أو نهارا ثم استمر من عليه الحدث طول النهار بدون غسل فإن صومه صحيح وإن كانت هناك حرمة لترك الصلاة التي تحتاج إلى طهارة وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم ثم يغتسل. كما أن الحكمة ليست المرض الذي يسببه نزول الدم فإن المرض لا يمنع من الصيام ويجزئ لأن الفطر رخصة لا عزيمة وفطر صاحبة الدم عزيمة لا رخصة والخلاصة أن دليل بطلان الصوم ممن عليها الدم هو الإجماع والحكمة غير متيقنة والمتيقن هو وجوب الإعادة عليها كما في الصحيحين من دلالة خبرهما على العلم اليقيني في أحكام الفروع والله أعلم